وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِن يَكَذِّبْكَ قَوْمُكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ فَاصْبِرْ فَلَسْتَ أَوَّلَ رَسُولٍ كَذَبَهُ قَوْمُهُ فَقَدْ كَذَبَتْ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكَ رُسُلُهُمْ مِثْلَ عَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَإِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ تُرْجَعُ الأمور كلها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 حق لا شك فيه فلا تخدع أنكم لذات الحياة الدنيا وشهواتها عن الاستعداد لهذا اليوم بالعمل الصالح ولا يخدع أنكم الشيطان بتزيينه للباطل والركون إلى الحياة الدنيا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا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 الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير الذين كفروا بالله اتباعا للشيطان لهم عذاب قوي والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم مغفرة من الله لذنوبهم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 والله الذي بعث الرياح فتحرك هذه الرياح السحابة فسقنا السحابة إلى بلد لا نبت فيه فأحيينا بمائه الأرض بعد جفافها بما انبتناه فيها من النبات فكما أحيينا هذه الأرض بعد موتها بما أودعناه فيها من النبات يكون بعث الأموات يوم القيامة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 من كان يريد العزة في الدنيا أو في الآخرة فلا يطلبها إلا من الله فلله وحده العزة فيهما إليه يصعد ذكره الطيب وعمل العباد الصالح يرفعه إليه والذين يدبرون المكايد السيئة كمحاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم عذاب شديد ومكر أولئك الكفار يبطل ويفسد ولا يحقق لهم مقصدا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 وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير والله هو الذي خلق اباكم آدم من تراب ثم خلقكم من نطفة ثم جعلكم ذكورا وإناثا تتزاوجون بينكم وما تحمل من أنثى جنينا ولا تضع ولدها إلا بعلمه سبحانه لا يغيب عنه من ذلك شيء وما يزاد في عمر أحد من خلقه ولا ينقص منه إلا كان ذلك مسطورا في اللوح المحفوظ إن ذلك المذكور من خلقكم من تراب وخلقكم أطوارا وكتابة أعمالكم في اللوح المحفوظ على الله سهل وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواقر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولا يتساوى البحران أحدهما عذب شديد العذوبة سهل شربه لعدوبته والثاني ملح مر لا يمكن شربه لشدة ملوحته ومن كل البحرين المذكورين تأكلون لحما طريا هو السمك وتستخرجون منهما اللؤلؤ والمرجانة تلبسونهما زينا وترسفون أيها الناظر تشق بجريها البحر مقبلة ومدبرة لتطلبوا من فضل الله بالتجارة ولعلكم تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من نعمه الكثيرة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 والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يدخل الله الليل في النهار فيزيده طولا ويدخل النهار في الليل فيزيده طولا وسخر سبحانه الشمس وسخر القمر كل منهما يجري لموعد مقدر يعلمه الله وهو يوم القيامة ذلك الذي يقدر ذلك كله ويجريه هو الله ربكم له وحده الملك والذين تعبدونهم من دونه من الأوثان ما يملكون قدر لفافة نواه تمر فكيف تعبدونهم من دونه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم الْقِيَامَةِ يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إن تدعوا معبوديكم لا يسمعوا دعاءكم فَهُمْ جمادات لا حياة فيها ولا سمع لها ولو سمعوا دعاءكم على سبيل التقدير لما استجابوا لكم ويوم القيامة مِنْ من شرككم وعبادتكم إياهم فلا أحد يخبرك أيها الرسول أصدق من الله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم المحتاجون إلى الله في كل شؤونكم وفي كل أحوالكم والله هو الغني الذي لا يحتاج إليكم في شيء المحمود في الدنيا والآخرة على ما يقدره لعباده إيه شئ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إيه شئ سبحانه أيزلكم بهلاك يهلككم به أزلكم ويأتي بخلق جديد بدلكم يعبدونه لا يشركون به شيئا وما ذلك على الله بعزيز وما إزالتكم بإهلاككم والإتيان بخلق جديد بدلكم بممتنع على الله سبحانه وتعالى ولا تذر وازره وزر أخرى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 وإلى الله المصير ولا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى بل كل نفس مذنبة تحمل ذنبها وإن تدعو نفس مثقلة بحمل ذنوبها من يحمل عنها شيئا من ذنوبها لا يحمل عنها من ذنوبها شيئ ولو كان المدعو قريبا لها إنما تخوف أيها الرسول من عذاب الله الذين يخافون ربهم بالغيب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 وما أنت أيها الرسول بمسمع الكفار الذين هم مثل الموتى في القبور إن أنت إلا نذير ما أنت إلا منذر لهم من عذاب الله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير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 وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ وَإِن يُكَذِّبْكَ قَوْمُكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ فَاصْبِرْ فَلَسْتَ أُولَى رَسُولٍ كَذَّبَهُ قَوْمُهُ فَقَدْ كَذَّبَتِ الْأُمَمُ السَّابِقَةُ لِهَؤُلَاءِ رُسُلِهِم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 ومن الجبار طرائق بيض وطرائق حمر وطرائق حالكة السواد ومن الناس والدواب والأعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيت يرجون تجاره لن تبور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 إنه غفور شكور ليوفيهم الله ثواب أعمالهم كاملة ويزيدهم من فضله فهو أهل لذلك إنه سبحانه غفور لذنوب المتصفين بهذه الصفات شكور لأعمالهم الحسنة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 وذلك بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات ذلك المذكور من الاختيار لهذه الأمة ويعطائها القرآن هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير جنات إقامة يدخلها هؤلاء المصطفون يلبسون فيها لؤلؤا وأساور من ذهب ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور وقالوا بعد دخولهم الجنة الحمد لله الذي أزال عنا الحزن بسبب ما كنا نخافه من دخول النار إن ربنا لغفور لذنوب من تاب من عباده شكور لهم على طاعتهم الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصبا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 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور والذين كفروا بالله لهم نار جهنم خالدين فيها لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا من العذاب ولا يخفف عنهم من عذاب جهنم شيء مثل هذا الجزاء نجزي يوم القيامة كل جحود لنعم ربه وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل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 ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا هو الذي جعل بعضكم أيها الناس يخلف في الأرض بعضا ليختبركم كيف تعملون فمن كفر بالله وبما جاءت به الرسل فإثم كفره وعقابه عائد عليه ولا يضر كفره ربه ولا يزيد الكفار كفرهم عند ربهم سبحانه إلا بغضا شديدا ولا يزيد الكفار كفرهم إلا خسارا حيث إنهم يخسرون ما كان أعد الله لهم في الجنة لو آمنوا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ أَم لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَم أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ تخبروني عن شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله ماذا خلقوا من الأرض أخلقوا جبالها أخلقوا أنهارها أخلقوا دوابها أم أنهم شركاء مع الله في خلق السماوات أم اعطيناهم كتابا فيه حجة على صحة عبادتهم لشركائهم لا شيء من ذلك حاصل بل لا يعد الظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي بعضهم بعضا إلا خداعا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إن الله سبحانه يمسك السماوات والأرض مانعا إياهما من الزوال ولئن زالتا على سبيل الفرض فلا أحد يمسكهما عن الزوال من بعده سبحانه إنه كان حليما لا يعاجل بالعقوبة أغفورا لذنوب من تاب من عباده وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن آدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير مَا زادهم إلا نفورا وأقسم هؤلاء الكفار المكذبون قسما مؤكدا مغلقا لئن جاءهم رسول مِنَ الله ينذرهم من عذابه ليكونن أكثر استقامة واتباعا للحق من اليهود والنصارى وغيرهم فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا من ربه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 إنه كان عليما قديرا أفلم يسر مكذبك من قريش في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من الأمم قبلهم ألم تكن نهايتهم نهاية سوء حيث أهلكهم الله وكانوا أشد قوة من قريش وما كان الله ليفوته شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما بأعمال هؤلاء المكذبين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 فإذا جاء يوم القيامة فإن الله كان بعباده بصيرا لا يخفى عليه منهم شيء فيجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر